إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لإن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون قال رب إن كوني كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومامع من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومامع من المؤمنين فإن جئناه ومامعه في الفلك المشحون فأنجينا ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين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 <تصفيق> إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا <تصفيق> الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجور. وما أسألكم عليه من أجور. إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجلي إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وَإِذَا بقشتم بقشتم جبارين, جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ بقشتم وَاتَّقُوا فاتقوا أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين، وجنات وعقول، وجنات وعقول. إني أخاف عليكم عذاب يوم النعيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم النعيم. قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكم من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا إله إن في ذلك لا إله وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين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 يَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ إِنَّنَا كُنَّا رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ يربي الا على رب العالمين اتتركون فيما هنا امينين اتتركون فيما هنا امينين في جنات وورون نخلع طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين ولا تطيعوا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المُسَحَّرِين. قالوا إنما أنت من المسحرين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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب تمسوها بسوء فإن عذاب يوم عظيم.ولا تمسوها بسوء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 وأنصرنا عليهم مطرًا, مطرا فسأ مطر, مطر المنذرين إن في ذلك لا آية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ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 أسألكم عليه من أجلكم؟ وما أسألكم عليه من أجلكم؟ إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. أو فلكيل ولا تكونوا من المخسرين. أو فلكيل ولا تكونوا من المخسرين. وازِنوا بالقسطاس المستقيم وازنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اتقوا الذي خلقكم والجبالة الأولين, الاولين قالوا انما انت من المسحرين واروا انما انت من المسحرين وما إلا بشرٌ مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشرٌ مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأستطع علينا كسف من السماء إن كنت من الصادقين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 أخذهم عذاب يوم الظلم. إنه كان عذاب يوم النظيم. إنه كان عذاب يوم النظيم. إن في ذلك لا آية. إن في ذلك لا آية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين.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 على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وان لفي زبر الأولين وان لفي زبر الاولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آية أن يعلمه علماء أولم يكن لهم آية أي علمه بَنِي أبني وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ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 فغتتهم وهم لا يشرون. فيقولون هل نحن ضعون؟ فيقولون هل نحن ضعون؟ أثب عذابنا يستعجلون. أثب عذابنا يستعجلون. أثرأيت إما تعلهم سنين. أثرأيت إما تعلهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. نزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماع لمعزولون إنهم عن السماع لمعزول فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكونوا من المعذبين فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكونوا من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين وان اشيرتك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل إني بريء مما تعملون فان صوك فقل إني بريء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 إنه هو السميع العليم. هل أُنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ هل أُنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أثاك أثيم. تنزل وراء كل أفئك أثيم. يلقون السماء وأكثرهم كاذبون. يلقون السماء وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاون. والشعراء. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون